هناك نصوص تدعو إلى المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس ونصوص أخرى تدعو إلى المبادرة بصلاة المغرب فكيف يمكن الجمع بين هذه النصوص؟ روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه في رمضان فلما غابت الشمس طلب من بلال أن يعد لهم طعام الإفطار فلما أعده شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشار بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم أي حل له الفطر فإذا غاب قرص الشمس حل الفطر حتى لو كان الشفق مبيئا وروى أبو داود عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي المغرب وفطره كان على رطبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد فعلى ماء وهذا الإفطار الخفيف المحتوي على بعض السكريات له فوائده الطبية العظيمة يقول ابن القيم وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفطر بما ذكر لأن اعطاء الطبيعة الشيء الحل مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لا سيما قوة البصر وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ولهذا كان الاولى للرمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعد ذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أنه قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وفيما رواه أحمد والترمذي يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة فإذا تحقق الصائم غروب الشمس بادر في الإفطار الخفيف المحتوي على مادة سكرية لأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة ويؤخذ من هذا أن تقديم الفطر على صلاة المغرب هو هج النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس معنى هذا أن يفطر الإنسان افطارا كاملا وأن يستغرق فيه وقتا طويلا ثم بعد ذلك يقوم لصلاة المغرب في آخر وقتها لأن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال وصلاة المغرب بالذات وقتها ضيق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشترك النجوم فلأجل الحرص على الفضيلتين وهما تعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب يكون الإفطار خفيفا جدا على شراب أو طعام حلو أو ماء ثم تصلى صلاة المغرب ثم بعد ذلك يكمل الإفطار في طمانينه وراحة بال والله أعلم